وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالرَّعَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا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 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 الرحمن فاسأل به خبيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن وانا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 طاس م تلك ايات كتاب مبين لعنك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين ان شان ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال اامنتم له قبل أن اادن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين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 وأأَوْ حَن إ مساءًا أَصْرِ بِعباد إنكُم مُتبعون فأَْصَ فِعون في المدائن حشرين إها أُل إلى شذمةَة قَللون وَإِهم لنا نَائون. وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كَذَلِكَ وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحى فلما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 وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ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 إِلَّا مَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا بعد البَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 إني لَكُمْ رَرسُون أَميل فَاتَّقُ اللهه وَأَطون وَماَا أأَسألكُم عليهلَيهِ مِ أَجرٍِ إن أَجرِْييَ إِللا على رَبّ عَمين تُترَكُونَ فيِي مهَاهُ آمِنين فِي دََّاتِم وَعيون وَزُروعيُ وَنَخْلٍ طَلعُهاَا حَظم وَتَنْحِتُونَ منِنَ الْذِبالالِبُ ي تَنفَارِهين فَاتَّقُ اللهَّه وَطيون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 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِين إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَنِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُون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 وَجدَ وَقَوْمَهاَا يسجدونَ الشَّمْمس منِن دونُون اللههِ وَوزَيَنَ لَهُ الشَّيطان عملَهم وَوزََنَ لَهُ الشَّيطانُوا ماللَهُم فَصَددهُم عنن السَّبِييلِفَهُم لا يَحْتَدُونأََّ يَسجدُون اللههِ الذي يُخْرِرجُ الْ الخَبَأ في السماواتِ والأَرض وَيعلممُ ماَا تُخفُونَ وَماَا تعِنون.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 فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل بِهَا بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون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 فلََّا رَآهُ مستَْقِر وَنعدَهُ قالَا هذا مِنْ فَضْلِ رَبّين يَبلَِنيِي أَأَشكُوا أَمْ أكفرر وَمنَنْ شَكرَ فَ إما يشكُرُ لَِنفسِْه وَمنَنْ كَفَرَفَ إ رَبّ غَنِي كَريِيم قال نَكِروا لَلهَا عرشَهَا نَظرأَتدِي أَمْ تتكون م الذيينَ لا يَحتَدونون.